أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لد حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني انستونارا سااتيكم ساتيكم منها بخبر او اتيكم بشهاب او اتيكم بشهاب قبس لعلكم تستلون فلنما جاء نوديا ام بوركمن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 قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأتينا وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت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 وتفقده الطير فقال مالي لا أرى الهدى هدى أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا أذبحنه أو بسلطان مبين فما كث غير بعيدين فقَالَ أَحَطُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ أَحَطُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجَئْتُكَ مِنْ سَبَئِ بِلَبَئِ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدْتُ مَرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ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 وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ قَالَ سَنُنْذِرُ أَصْدَقَاتِ أَمْ كُنْتُمْ مِنَ الْكَاذِبِينَ اذْهَب بِكِتَابِي هَٰذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ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 والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها, أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة, فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم وإني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 قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشيا قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عِندَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا أَتِيكَ بِهِ قَدْ لَا إِيَّا يَرْتَدَّ إلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَأَهُ مُسْتَقِرٌّ وَالْعِندَهُ قَالَ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ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 قالَ طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ بَلْ أَن تُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسَاعَةٌ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون وَمَكَرُوا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم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 إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتقهرون فأجئناه وأهله إلا مرأته قدرناها إلا مرأته قدرناها من الغابرين وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصطفى الله خير أما يشركون خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ما وأنزل لكم من السماء ما فأنبتنا فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل, خلالها أنهارا وجعل لها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 ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم, ومن يرزقكم من السماء والأرض أَإِلَهُمْ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُنَّ أَيَانَ يُبَعَثُونَ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 اِنَّا لَمُخْرَجُونَ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنَّ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ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 تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبت بآيات ولم تحيط بها وَلَمْ تحيط بِهَا علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون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 إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار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 فَمَا لَهُ تَدَافَ إِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ